الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان لا يوم الدين أما بعد فنكمل التعليق على هذا الكتاب المبارك كتاب الحافظ لإمام بدردين بنجماعة تذكرة السامع والمتكلم كنا قد وقفنا عند الفائدة التاسعة ومعلمنا سنحاول أن نتمها وأخواتها لننتقل للفصل التالي الفائده التاسعة تتكلم عن إصلاح الظاهر والباطن وذكر مجموعة من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها العالم في باطنه والتي ينبغي أن يتنزه الصفات السيئة أو الخلاق السيئة التي ينبغي أن يتنزه عنها في باطنها أيضا فذكر مجموعة من الصفات سوف أعلق على بعض هذه الصفات التي أرى أنه في داعي للتعليق عليها وأترك ما تودون أنتم إضافة تعليق عليه من خلال الأسئلة فذكر مثلا بين الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها العالم الغضب التي ينبغي أن يتنزع عنها العالم قال الغضب لغير الله تعالى ومعنى ذلك أنه ينبغي أن لا يغضب إلا لله تعالى واذي صريفة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يغضب لنفسه وإنما كان يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل فإذا انتهكت محارم الله فإن النبي عليه الصلاة والسلام يغضب لله عز وجل والغضب لله عز وجل لا شك أنه من دلائل الإيمان لكنه لا يكون محموداً إلا بشرطين الغضب لله الغضب لغير الله ليس محموداً مطلقاً الغضب لغير الله مذموم مطلقاً أما الغضب لله عز وجل فحتى يكون محمود ينبغي له أن يتوفر فيه شرطان الشرط الأول أن ألا يخرج عن مقتضى العدل ألا يخرج عن مقتضى العدل يعني مثلا من ارتكب صغيرة من الصغائر يستحق أن يغضب لارتكابه هذه الصغيرة لأنها صغيرة من الصغائر لكن هل يكون مستوى الغضب ودرجة الغضب وآثار هذا الغضب مثل ما لو ارتكب كبيرة من الكبائر لا فلو غضبت ممن ارتكب صغيرة غضبي ممن ارتكب الكبير أكون قد تجاوزت الحد أليس كذلك وبالتالي لا, أك... لا يكون غضبي هذا محمودا حتى الغضب, يجب... الغضب لله يجب أن ينضبط بالضوابط الشرعية ليس مفتوح هكذا ما هو ب... يعني كل ما واحد ارتكب معصية تبلغ بالغضب أقصى مداه وتظن أنه هذا محمود لا بل تقف بالغضب عند الحدود الشرعية واجه كل معصية مغضبة لله عز وجل بالدرجة التي تستحقها هذا واحد الأمر الثاني أن لا يترتب على هذا الغضب مفسده على أثار الغضب طبعا الغضب النفس لكن نتكلم عن أثاره لا يترتب على أثار الغضب مفسده أعظم من مصلحة كتمه وكظمه فإذا ترتبت عليه مفسد أعظم لا شك أن هذا يكون أيضا غضب غير محمود بد أن تقدر عند مغاضبة أحد لله عز وجل أن تقدر المصالح والمفاسد وليس مطلقا أيضا لكل شخص في كل أمر وفي كل وقت أن يغضب لله عز وجل وأن يبدي هذا الغضب فيما لو كانت لهذا لإظهار هذا الغضب آثار ومفاسد عظيمة لا تحمد عقباها هذا بالنسبة للغضب لله عز وجل حب المدح بما لم يفعل ذكر أيضا هذا لا شك أن حب المدح بما لم يفعل أمر مذموم وحب المدح بما فعل تكلمنا عنه بالأمس حب المدح بما فعل تكلمنا متى يكون ممدوحا ومتى لا يكون ممدوحا أشار في هذه الفائدة المؤلف إلى بعض الكتب النافعة في إصلاح الباطل الأخلاق والقلب فذكر كتابا واحدا وفي الحقيقة ذكر كتاب الرعاية الحارث المحاسبي وهو كتاب مطبوع بعنوان الرعاية في تحصيل المقامات المذكورة في كتاب الله عز وجل الكتب التي جاءت لتهذيب الأخلاق كثيرة في الحقيقة من أشهرها الكتاب حياء علوم الدين للإمام الغزالي والذيولة التي جاءت عليه مثل منهاج القاصدين لابن الجوزي ومختصر منهاج القاصدين لابن قدامة أيضا من الكتب المهمة حقيقة كل كتب الزهد التي ألفها العلماء الزهد والرقائق التي ألفها العلماء كالزهد لعبد الله بن مبارك وكتاب الزهد للإمام أحمد وكتاب الزهد لأبي داود وكتاب الزهد لوكيع بن الجراح كتب كثيرة جدا ألفها العلماء في بيان اخلاق أهل التقوى والورع والزهادة التي ينبغي أن يتحلوا بها أيضا اخبار الزهاد والصلحاء قراءة سير أهل الزهادة والصلاح مثل أمثال كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي كتب تراجم العلماء وأهل الصلاح مثل سير علام النبلاء أيضا كتاب جليل ومليء بالأخبار ومناسبة قراءة السير والتراجم من أهم الأشياء بالفعل النافع والتي حتى القرآن والسنة ذلت عليها لما قص الله عز وجل علي علينا قصص الأنبياء السابقين وقصص الصلحاء والقصص الكثيرة الموجودة في القرآن كان من أجل أخذ العظة والعبرة فقد نجد في قصة من القصص عظة وعبرة ربما نسفيد منها فائده نكون نحن غفلنا عن وجودها في كتاب الله أو في سنة رسول الله لكن أبرزتها هذه القصة وأبرزها هذا المثل وهذا التطبيق العملي لأحد هؤلاء الصلحاء فسير الصالحين وأخبارهم وقصصهم مهمة جدا في تهذيب النفس وإصلاحها ثم تكلم هنا المؤلف عن بعض الأدواء وعن أدويتها فذكر الحسد فقال فذكر أن من أدوية الحسد التذكر بأن الحسد اعتراض على القضاء والقدر الحسد في حقيقته اعتراض على القضاء والقدر يعني كأن الحسد يعترض على الله سبحانه وتعالى لما أعطى فلان هذه النعمة وأنه لا يستحق هذه النعمة ولا شك أن هذا الاعتراض لو تنبى له الإنسان في غاية الخطورة في غاية الخطورة بل ينبغي أن يرضى الإنسان بقسم الله عز وجل ويعرف أنه ما يعطي أحدا شيء إلا لحكمة وأن النعمة قد يعطاها العبد لفضله وقد يعطاها استدراجا يعني ليس كل من أوتي نعمة أوتي هذه النعمة لأنه محبوب عند الله عز وجل بالعكس قد يعطي الله عز وجل أعظم النعم لبعض من يبغضهم أشد البغض زيادة في الاستدراج وزيادة في تكثير المعاصي والذنوب حتى إذا أخذهم أخذ, أخذ عزيز المقتدر مثل قارون وفرعون وغيرهم ممن ناصبوا الله عز وجل الأعداء وكانوا من أطغى عباد الله عز وجل فمن أحسن أدوية الحسد بالفعل هو تذكر القضاء والقدر والرضا بالقضاء والقدر وبقسم الله عز وجل للأرزاق والأعمار والنعم وأن الله عز وجل لا يعطي شيئا إلا لحكمه أيضا الحقيقة من أدوية الحسد الجيدة هي أن يكون للإنسان مشروع وأن يكون له هدف يسعى إليه ويشعر أنه قد حقق ما يمكن أن يحققه أكثر الحساد تجد في الحقيقة هو ليس براض عن نفسه هو قبل أن يكره الآخرين هو في الحقيقة يكره نفسه يشعر أنه عاجز أنه حقير أنه دنيء ولذلك يحسد الآخرين على النعمة التي عندهم لكن لو أنه راض عن إنجازه ما يضره أن غيره وصل إلى إنجاز آخر أو نال نعمة من النعم لأنه إذا رأى نعمة من النعم على غيره يقول هو حصل هذه النعمة لكن أنا بحمد الله حصلت أيضا النعمة التي والتي سعيت إليها والتي أريدها فمن أحسن أدوية الحسد أن يكون للإنسان مشروع علمي عملي يسعى إليه ويحققه ويشعر أنه, أنه ناجح في عمله هذا يجعله بعيدا عن الحسد وعن أن يضيق صدره عن ملاحظة النعمة التي عند الآخرين وفي ذلك يعني أورد هنا المؤلف بيت يشير إلى هذا المعنى قال فإن تغضبوا من قسمة الله بيننا فلله إذ لم يرضكم لم يرضكم كان أبصرا فلله إذ لم يرضكم كان أبصرا وأيضا قول الشاعر الآخر عندما ذكر حساده هل لا سعوا سعي الكرام فأدركوا أو سلموا لمواقع الأقدار يخاطب هؤلاء الحساد ويتكلم عن هؤلاء الحساد فيقول هل لا سعوا سعي الكرام فأدركوا لو سعوا سعي الكرام لا أدركوا المكارم أو سلموا لمواقع الأقدار إذا ما سعوا للمكارم لماذا يحسدون الذين سعوا إليها وحصلوها هم لا سعوا سعي الكرام ولا رضوا بالقدر والقسم فجمعوا بين السعواتين بين عدم سعي السعي سعي الكرام وعدم الرضا بالقضاء والقدر وكانوا في مندوحة يرضوا بأحد الأمرين إما أن يسعوا سعي الكرام أو أن يرضوا بالقضاء والقدر في أقل الأحوال هل لا سعوا سعي الكرام فأدركوا أو سلموا لمواقع الأقدار هذه من القصيدة الشهيرة لأبي الحسن الاتهامي يقول في أولها في رثاء ابنه حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قرار بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الاخبار قصيدة شهيرة جدا في رثاء ابنه فيها هذا البيت لما يتكلم عن حساده لما توفي ابنه صاروا يتشمتون به فأورد هذا البيت في ضمن هذه القصيدة الرائعة الجميلة وهو من عيون الشعر العربي وفيها من الحكم الشيء الكثير طيب يذكر من أذية العجب العجب هو الفرح بالعمل والغرور بالعمل الاغترار بالعمل الصالح العجب لا يكون بالعمل السيء وإنما يكون اغترارا بالعمل الصالح وهو خطير كما تكلمنا سابقا لأنه داع للتواني عن استمرار العمل والثبات في العمل فيذكر أن دواء العجب هو أن يتذكر أن علمه وفهمه وعبادته وصلاحه وأي عمل أعجب به إنما هو في الحقيقة هبه ربانية من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله عز وجل ولولا أن الله عز وجل وفقه لذلك لما تحقق له ذلك العمل إذا تذكر أنه في هذا المجال وفي هذه الحال ينبغي عليها أن يتذكر أنه كالريشة في مهب الريح وأنه لولا التوفيق لما توجه للعمل الصالح عندها لا يصاب بالعجب من أدوية العجب أيضا وإن لم يذكره المؤلف تذكر النقص الذي يعتري العمل ما في عمل للبشر كامل من كل الأوجه ما في عمل أبداً يصل درجة الكمال القصوى لا يمكن كل عمل لابد أن يدخله شيء من الخل أنت إذا صليت احرص في يوم من الأيام أن تصلي الصلاة الكاملة تجد إنك إذا استحضرت النية سيفوتك تمام الخشوع تمام الخشوع قد تخشع وتصل لتمام الخشوع في لحظة من اللحظات لكن سرعان ما إما يدخلك العجب أو الغفلة أو النسيان لا بد ينتاب العمل شيء من القصور دائما انظر في عملك إلى جانب القصور كما تنظر أيضاً لجانب الإحسان لأن حقيقة الاقتصار على جانب واحد خطير إذا نظرت إلى جانب القصور أدى بك إلى اليأس والقنوط وترك العمل وإذا نظرت فقط إلى جانب الإحسان أدى بك ذلك إلى العجب والغرور وترك العمل فأنتم محتاج إلى التوازن في النظر إلى الأمرين كما أنك محتاج لأن حقيقة هذا التوازن هو الذي يحدث التوازن المطلوب في قلب المؤمن وهو الخوف والرجاء خوف الله عز وجل ورجاء الله عز وجل كما يقول العلماء إن الخوف والرجاء كالجناحين والحب حب الله عز وجل كالرأس والقلب والجسد لا يطير الطائر بغير رأس وجسد وقلب وهو حب الله عز وجل وبغير جناحين وهم الخوف والرجاء لا بد يكون في توازن بين هذه الأمور الثلاثة ولا شك أن الأساس هو حب الله عز وجل منه يتفرع الخوف والرجاء طيب ثم ذكر الرياء وهو من أدوى الأدواء وذكر أن علاج الرياء هو تذكر أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى الذي يرأي ماذا يريد. يريد أن يستفيد من الناس الذين يرأي, من يرأي لهم لو تذكر أنه لا يستطيع أحد من الناس أن ينفعه. ولا يستطيع أحد من الناس أن يضره إلا بتقدير الله عز وجل فإنه لن يكون لمدح الناس ولا لذنهم عنده أي وزن ولذلك لما سئل أحد الزهات ما هو الإخلاص؟ قال أن يستوي عندك مدح الناس وذنهم إذا سوى مدح الناس وذمهم يعني ما يصبح عندك فرق مدحوك الناس أو ذموك سواء. مع ذلك أنك جعلت الناس خلف ظهرك وجعلت الله عز وجل قبلة, أو قبلة وجهك هو الذي تتوجه إليه وهو الذي تسأله وهو الذي تمنى رضاه لا تنسوا يا إخوان أن, أن الله عز وجل إذا رضي عن العبد وضع في قلوب العباد حبه ورضا عنه كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن الله عز وجل إذا أحب العبد قال يا جبريل إني أحببت عبدي فلان فأحبه فيحبه جبريل ثم ينزل إلى أهل السماء ويحبرهم أن الله عز وجل قد أحب عبده فلان فيحبه أهل السماء فإذا وضع له القبول والحب في السماء وضع له القبول والحب في الأرض والعكس أيضا بالنسبة للغضب وعدم الرضا والسخط على عبد من عباد الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن نكون مما نظر إلينا بمحبته ورضاه المقصود أننا من أهم أدوية الرياء هي عدم الالتفاة لمدح الناس وذمهم ولا ننسى في الحقيقة أنه أيضا كما في المثل العربي الأصيل أن رضى الناس غاية لا تدرك أنت لو, لو وقفت في يوم من أيام وصليت رياء فأطلت الصلاة ستجد واحد يقول ما احسن صلاته وستجد واحد يقول إيش الغلو هذا طول في الصلاة زيادة عن لزوم وتجد واحد يقول شوف يرائي الآن يسوي نفسه يبكي يسوي نفسه يخاشع ريان يعني حتى الأمر الذي سعيت له لن يحصل لك لو أن رجل تصدق رياء سيجد من يمدحه لذلك قد يجد وتجد من يذمه يقول ليش ما أخفى للأصدق لو كان صادقا النيا لأخفى ليش يظهر الصدق وسنجد واحد يقول نعم هذا مال لأنه جابه من حرام وتصدق فيه يعني لن يجد لن يخلص من الناس رضا الناس غاية لا تدرك فتلتفت لمن لا حتى ثناؤهم ورضاهم غير مضمون وتنسى من رضاؤه مضمون إذا أخلصت له وإذا رضي عنك أرضى عنك العباد يعني حقيقة بخص شديد جدا أن يرأي الإنسان بعمله غير الله سبحانه وتعالى أو يريد بعمله غير الله عز وجل بد أن يحضر الإنسان هذه المعاني جميعها فضلا عن عقوبة الرياء المبطل للعمل فضلاً على أن تحقيق رضا الله عز وجل يحقق لك سعادة الدنيا والآخرة معاني كثيرة جدا تعين الإنسان على إخلاص النية لله عز وجل وترك الرياء ذكر احتقار الناس وهذا مهم جداً الاستخفاف بالناس السخرية بهم قلت سابقاً حقيقة أن من أحسن الأدوية لذلك وهذا الذي ذكر المؤلف هنا أنك دائما تتذكر النقص الذي فيك ما في إنسان إلا ويعرف فيه نقص. إذا العاقل لابد يحاسب نفسه الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت طبعا هذا ليس حديثا صحيحا لكنه حكمة صحيحة ليس حديثا صحيحة حديث ضعيف الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتباع نفسه وعوا وتمنى على الله الأماني هذا حديث ضعيف لا يسحن النبي أصلافها السلام لكنه حكمة صحيح. فعل الإنسان أن يحاسب نفسه دائما ويحاول أن يرى عيوبه إذا كان هو عاجز عن رؤية عيوبي فليس أنصح إخوانه الصادقين المحبين أن يبينوا له عيوبه كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحم الله مران أهدى إلي عيوبي ينبغي أن يكون وكما في الآثر ايضا المؤمن مرآة المؤمن كما أنك إذا نظرت في المرآة ترى القذلة في عينك وترى النمش الذي في وجهك وترى تصلح حدامك واشفيك من عيوب كذلك المؤمن الناصح الصادق كالمرأة يبين لك عيوب نفسك إما بسؤاله واستنصاحه أو بالنظر إلى محاسنه وصفاته الحسنة التي تفقدها أنت في ذاتك فتدرك ما لديك من نقص وتعرف ما عندك من نقص فدائما لا يقع في قلبك شيء من احتقار للعباد ولا لأي شخص ولا أقل الناس حتى لو رأيت رجل مجنون فاقد العقل لا يجوز أن تحتقره لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلقه هكذا كان من الممكن أن تكون أنت بكانه وهو مكانك بل إذا رأيت هذا الرجل ينبغي أن يمترئ قلبك شفقة ورحمه وحب له الاحتقار لا يجوز أبدا والسخرية لا تجوز أبدا بأي مخلوق حتى الكافر ينبغي أن لا يسخر به ولا يسهز به وليس منهج الأنبياء أن يسخروا يسخر يسخر يسخر يسخر بقومهم وفي أعوذ بالله من أن أكون من الجاهلين في سورة البقرة اذبحوا بقرة قال أتتخذنا هزوة قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يعني رأى أنه لا يجوز أبدا أن يسخر بقومه فالسخرية لا تجوز أبدا ولا بأي حال من الأحوال وفي قول الله تعالى ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم خير أدب في هذا الباب ما هو معنى هذه الآية لا يجوز أن تسخر بشخص لأنه من المحتمل أن يكون خيرا منك فكيف إذا كان يقينا خيرا منك يعني مدام في احتمال واحد في المليون أن يكون خيرا منك لا يجوز أن تسخر منه والمقصود هو النهي عن السخرية مطلقا لأن السخرية لا فائدة منها ماذا الفائدة من السخرية حتى لو سخرت بالكافر في فائدة من هذه السخرية هل تتوقع هداية من سخرت منه أنه سيهتدي بسخريتك أبدا بل أول وسائل الهداية هي إحسان التعامل أحسن التعامل وأحسن الخلق حتى يقبل منك المخالف النصيحة والدعوة والإرشاد والهداية طيب ننتقل للفائدة العاشرة يقول دوام الحرص على الازدياد ملازمة الجد يعني الحرص على الازدياد من العلم دائما ولا شك أن الإنسان يحتاج طوال عمره إلى طلب العلم وفي الخبر الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يصح طلب العلم من المهدي إلى اللحد وإن كان حديثاً موضوعاً لكنه حكمة صحيحة, حكمة صحيحة فالعلم لا ينتهي وهو بحر لا ساحل له وكما قيل في الأثر من قال, من قال قد علمت فقد جهل لا ينتهي طلب العلم أبداً وقلنا سابقاً إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بالله وبأمر الله يأمره الله عز وجل أن يتضرع إليه بطلب زيادة من العلم قل رب زدني علما فمن سواه أولى بذلك وأحرى بمراتب فينبغي على العالم وعلى طالب العلم أن ينشغل عن طلب العلم أبدا ومن مزايا العلم لأنه بحر لا ينتهي وفضاء لا نهاية له أنه إذا لم تعطه كلك لم يعطك بعضه أعطي العلم كلك حتى يعطيك البعض أما إذا ما أعطيت العلم إلا البعض فلن تحصل إلا على نزر يسير جدا منه ابذل حياتك للعلم حتى يمكنك تنال شيء من العلم الذي يستحق به أن توصف بأنك لديك علم أو أنك عالم أو أنك تستحق الإفادة والتدريس وما إلى ذلك فالعلم إن لم تعطيه كلك لم يعطيه لم يعطيك بعضه ثم ذكر في آخر هذه الفائدة أن من أي نعم كلمة الشافعي أريد أن عليها قال الشافعي حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهد في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصاً واستنباطاً والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه كلمات عظيمة جدا وخاصة في قوله والصبر على كل عارض دون طلبه الحقيقة أنه لا العلم ولا أي مشروع لا يمكن يكون ليس له صواد وعوارث أي مشروع وأي إنجاز لا بد يكون هناك حواجز تحول بينك وبينهم الفرق بين صاحب الإبداع وصاحب الإنجاز أن صاحب الإنجاز وصاحب الإبداع يفرح بهذه الحواجس يفرح بها لأنها هي التي تشعره بركوب الأخطار وتحقيق الذات وأنه يجاهد من أجل الوصول للغاية هي سبب لوصوله للغاية وليس سبباً لصده عن الغاية أما الخامل والكسول فيفرح بهذه الحواجز لأنه عذرها لأنها عذره على على ترك الطلب وعلى ترك الإنجاز هي نفس الحواجز صاحب الإبداع وصاحب الإنجاز يفرح بها لأنها سبيله إلى الإنجاز وصاحب الكسب والخمول يفرح بها لأنه إذا قيل له لما لم تفعل والله شوف هذه الحواجز ما, ما ستطعت أني أمشي ولا أفعل ولا كل ما جي تمشي وله في حاجز أمامي ليس هناك حاجز دون غاية صحيحة إلا ما نصنعه نحن حاجز. ما نجعله نحن حاجز هو الحاجز وإلا في الحقيقة المصمم من خلال هذا السور والحاجز يخترق ويجد الوسيلة لوصول الغاية وجرب هذا في نفسك كم من مسألة كنت ظن مثلاً أو قضية أنك عاجز عنها ثم لما صممت وصلت إلى الغاية التي تريد بالمثابرة والجد والاجتهاد والصبر لنهدي أنهم سبولنا فلابد من الصبر على, على هذه الحواجز وثق أنه إذا وجد حاجز ستجد لابد منفذ من هنا من هناك من فوق الحاجز من تحت الحاجز عن يمين عن شمالك لابد تجد وسيلة لتجاوز هذا الحاجز فلا تيأس أبدا في مراحل طلبك العلم وفي مراحل إقامتك لأي مشروع خير فاضل تخدم به أمتك ودينك ووطنك طيب ثابت عن إمام الشافعي في عبارة ثانية للشافعي حقيقة فيها شيء من المبالغة لكن بعض العبارات كما أقول فيها معنى رمزية لا تؤخذ بلفظها لكن يأخذ معنىها الإجمالي وهي قول الربيع لم أرى الشافعي رضي الله عنه آكلا بنهار ولا نائما بليل لإشتغاله بالتصنيف نحن لا نشك أن الشافعي كان يأكل ولنا كونك لم تراه أيها الإمام الربيع بن سليمان لا يعني ذلك أنه لم يكن يأكل ولم يكن ينام لكن المقصود أنه لم يكن ينشغل بالأكل انشغالا طويلا ولم يكن ينمى أي الساعات الطويلة عن طلب العلم الذي ثبت عن الربيع حقيقة هذا لم أجده لكن الذي ثبت عن الربيع هو قوله عن الإمام الشافعي أنه جزأ ليله ثلاثة أثلاث ثلث لطلب العلم وثلث للصلاة وثلث للنوم قسم الليل على ثلاثة أثلاث ثلث لطلب العلم وثلث للصلاة صلاة الليل وثلث لنوم هذا هو الكلام المعقول وهذا هو الذي لقوام به أي شخص منا لبلغ مبلغا عظيما من العلم والفضل إذا قسم الليل هذه الأثلاث كلها أعمال صالحة ما جعل الليل ما جعل ثلث من هذا الليل أو نصف الليل أو كل الليل في اللعب والسهر على مشاهدة الأفلام والمسلسلات ولا جعله في المسامرة والضحك واللعب وما إلى ذلك ولا يعني حتى ما جعله في المباح بل قسم الليل في الأعمال الفاضلة ما بين صلاة وطلب علم ونوم طيب الحادي عشر الفائد الحادي عشر ملخصها أن تكون الفائدة عند العالم وأيضا عند طائب العلم فوق كل اعتبار أن تكون الفائدة والعلم فوق كل اعتبار فلا يقول والله ما أستفيد هذه الفائدة من فلان أو انا لا أقرأ لفلان لأني بيني بينهم عداوة أو لا أستفيد هذه الحكمة من فلان لأنه كذا وكذا كما نقول في الحكمة الشهيرة تروى حديثا مرفوعا لكنه لا يصح الحكمة ضالة المؤمن أنه وجدها أخذها. نحن ما زلنا إلى اليوم نروي حكم أهل الجاهلية أليس كذلك؟ نذكر حكم الجاهلية ولا نرى في ذلك عيباً ونذكر حكم وأمثال الأمم الكافرة غير المسلمة حكم إنجليزية أو مثل إنجليزي أو صيني أو هندي أو... وهي أمم غير مسلمة لماذا؟ لأننا أدبنا في هذا الدين أن الحكمة ضالتنا ما دامت حكمة فنقبلها ممن قالها ولذلك نظر الإسلام إلى العلم والحضارة أنه فوق قضية اختلاف الأديان ليس هناك حضارة كافرة ما في حضارة على وجه الأرض كافرة نقصد بالحضارة التقدم والروقي والاكتشاف والاختراء للتقاليد والقيم لماذا؟ لأن كل حضارة على وجه الأرض هي في الحقيقة استخدام للسنن الكونية التي خلق الله عز وجل والسثمار لها وهذا في الحقيقة نوع من العبادة عبادة كرهية توحيدية لله عز وجل فما في عندنا حضارة اسمها كافرة حتى حضارة الغرب الآن الموجودة التقدم الروقي نقصد التقدم الروقي في الغرب هذا في الحقيقة حضارة إسلامية لأنه سثمار للسنة الكونية التي خلق الله عز وجل في الكون وإن كان الذين أشادوا هذه الحضارة ليسوا مسلمين هذه النظرة تجعلنا لا نعادي حضارة لأن الذي أنشئها ليس بمسلمين لا نعادي حكمة وحقا وفخيرا لأن الذي اخترعه واكتشفه غير مسلم نقبل الخير والعلم والتقدم والحضارة من أي شخص ما دم أنه علم وتقدم حضارة وحكمة وحق إذا دخلنا في حيز الباطل والبغي والظلم والاعتداء عندها نرفضه ولو كان من مسلم ولو كان بمسلم. الكلام بجهل بباطل بخطأ نرفضه ولو كان متكلم به مسلم ولو كان متكلم به شيخ ولو كان متكلم به عالم نرده من كل أحد فالفائدة فوق كل اعتبار وفوق كل الحيثيات ولا يمكن أن أزنها بقائلها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لي أبي هريرة لما دله على فضل آية الكرسي ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك وهو كذب الشيطان يعلم به هوري رفضل آية الكرسي فقال له النبي عليه السلام تعرفون القصة عندما قصة شهيرة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب يعني بيّن له أن هذا كلام حق استفده وإن كان القائل به الشيطان الشر المحذ على وجه الأرض فيقبل الحق ممن قاله بغض النظر عن القائل نعم ذكر في آخر هذا هذه الفائدة بعض الأمثلة التي تدل على سمو السلف وبعض الأدلة التي تدل على وجوب التعالي عن اعتبار الحيثيات المتعلقة بالفائدة فذكر رواية الصحابة عن التابعين وهي مشهورة قد ألا فيها العلماء كتبا ومنها كتاب لحافظ بن حجر بعنوى نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين كتاب مفرد اسمه نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين وهو كتاب مطبوع وموجوده متداول في ظني يعني تداوله في ظني وما مطبوع ففي يقيني ومطبوع لكن العالة نفذ من أسوأ أقمال أيضا ذكر قراءة النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بن كعب سورة البيناة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أيضا يدخل في هذا الباب وهو حديث طبعا صحيح متفق عليه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بن كعب أيضا يدخل في هذا قصة موسى والخضر قصة موسى والخضر فلا شك أن موسى كان أفضل من في زمنه وهو من الأنبياء من الأنبياء للعزم لكنه تعلم من الخضر عليه السلام ولا يضيره ذلك شيئا ومن ذلك أيضا رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري لما روى عن تميم الداري قصة الجساسة والدجال وما إلى ذلك الحديث في صحيح مسلم. عموم يسميه العلماء برواية الأكابر عن الأصاغر وقد ألف العلماء فيها أيضا كتبا وأجزاء حديثية يقول سفيان العينة وموكي عم الجراح هذه العبارة وردت عنهما يقول يقولان لا ينبل الرجل يعني لا يكون نبيلا لا ينبل الرجل حتى يروي عن من فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه حتى يروي عن فوقه يعني في السن والعلم عمن هو مثله يعني أقرانه وزملائه وعمن هو دونه يعني في مرتبة تلامذته وابنائه في السن لا يبقل الرجل لا يكون نبيلا حتى يبلغ هذه الدرجة ولذلك تجد أئمة هذه الأمة كانوا كذلك الإمام البخاري روى عن طبقة شيوخه وروى عن طبقة أقرانه وأصدقائه وزملائه وروى عن طبقه تلامذته حتى ان احد تلامذته توفي بعده ب 80 بعد الامام البخاري ف هذا خلق كريم من اخلاق العلم والذي يبين التعالي عن قضية يعني يجعل الفائدة اعلى من كل شيء وفوق كل اعتبار فلا تنظر من, من جاءت الفائده سفيان بن عيينه وكيع الفائدة الثاني عشر أو الفرع الثاني عشر الحث على الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف هذه الفائدة مهمة ذكر هنا المؤلف فائدة التأليف وهنا يتكلم عن التأليف الذي يؤلفه العالم المتأهل لكن في الحقيقة أنصح بأن ينشغل الطالب بما يشبه التأليف حتى طالب علم الصغير بما يشبه التأليف لا لغرض التأليف بالنسبة للطالب الصغير وإنما بغرض التدرب والتمر وهذا شيء متبع في كل وسائل التعليم الآن في الجامعات في المدارس مدارس وكلف الطلاب ببحوث أليس كذلك؟ يكتبها ما هو الغرض من هذه البحوث؟ لا من أجل أن يكون كتاب يطبعه الأسواق من أجل أن يتدرب ويتمرن يعرف المصادر يعرف طريقة التعامل معها يعرف طريقة الدراسة والتحليل والنقد كل هذه الأشياء إنما تتم بالبحث ولذلك نحن نحث حتى الطلب الصغار أن يبتدئوا بما يشبه التأليف لكن لا يحق له أن يتصور ان هذا التأليف يخرج للناس حتى يكون قد بلغ الغاية التي بالفعل يكون يحق له أن يؤلف كما أنه لا يحق له أن يدرس حتى يبلغ الغاية التي يحق له معها أن يدرس هذا له شروطه ولا شك المهم أن التأليف والتدريء والتأليف والكتابة والتصنيف لا فوائد كثيرة ينبغي أن يعتنى بها ذكر هنا المؤلف أوصاف معينة ينبغي أن يعتني بها من يؤلف فقال في صفحة 43 و 500 والأولى أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر الحاجة إليه يعني صفات ينبغي أن تتحقق في المؤلف والمصنف والكتاب الذي يؤلفه العالم الأول أن يكون شيء فيه حاجة للناس الناس يحتاجون إليه لا يصح أن يؤلف في قضية لا يحتاجها الناس ولا يلتفتون إليها وكلما كان الأمر الناس إليه أحوج كلما كان التأليف فيه ألزم وأحق ولا شك أنه أيضا يعني نفرق بين كتاب يكتب لأصحاب التخصص علم تخصص لن يستفيد منه إلا أصحاب التخصص وبين كتاب يكتب لعموم الناس يستفيد منها متخصص وغير متخصص هذا مطلوب وهذا مطلوب لا نلوم المتخصص إذا دقق في مسألة ما وكتب فيها ولا نلوم الذي يكتب لعامة المسلمين مسألة قد تكون يعني عند المتخصصين وعند العلماء مسألة واضحة لكن مع وضوحها الناس يحتاجونها فيستحسن أن يؤلف فيها وأن تيسر للناس وأن تقرب لهم يقول وليكن اعتنائه بما لم يسبق إلى تصنيفه بمعنى الابداع ليحرص الإنسان ويبدع أما تكرار الجهود ما الفائدة منه إني أجي فقط وأكرر الجهود السابقين والمناسبة في القرون الأخيرة صار هناك يعني حركة علمية ليست إيجابية كثيرا حق. فيها سلبيات كثيرة ونبه العلماء على ذلك يعني مثلا عالم العلماء يكتب كتاب في الفقر فيأتي من بعده ويختصر هذا الكتاب طيب معلش نقول الاختصار له فائدة يأتي واحد بعده ويحشي هذا الكتاب على ساس المختصر معده وواضح يحتاج إلى شرح ثم تصير في حاشية على الحاشية ثم تكبر ترجع مثل حجم الكتاب الأول وأشد يقوم يرجع واحد ويختصر هذه الحواشي مع الأصل ويأتي رابع وخامس وعاشر وينظم هذا المختصر ويأتي واحد ثالث وعاشر ويقول الله هذا النظم غامض ويشرح وبالتالي نكرر نفسنا ونفس الجهود لو اكتفينا بالكتاب الأول وباختصاره لكان كفاية إلا إذا في إضافة إلا إذا في إضافة نبين موطن الإضافة وانتهينا ما في داعي لتكرار الجهود انتبهتم يا إخوان هذا حق خلل في التصنيف وخلل في طريقة التأليف وخالف المؤلف في, في, في مسألة من مسألة سيأتي ذكرها إن شاء الله إلى يعني وفيها أراء مختلفة على كل حال لكن هذا منهج ينبغي انتبه ينتبه إليه أن التأليف ينبغي يراعى فيه الإبداع والإضافة ولا نكرر الجهود لانتكرار الجهود مضي على الوقت دون فائدة يقول متحريا إضاحة العبارة في تأليفه لا شك إنه لابد أن تكون العبارة واضحة وهذا أحد عيوب المختصرات المختصرات إذا وصلت درجة الإلغاز والأسرار ليست مندوحة المختصر يكون ممدوحاً إذا كان واضح الدلالة هل هناك أبياً من كلام الله عز وجل وأوضح من كلام الله عز وجل فالبيان والوضوح صفة مدح أما الإلغاز والإسرار والإخفاء ليست صفة مدح فينبغي أن يكون الكتاب بيناً واضحاً جلياً بعيداً عن الألغاز والأسرار حتى ينتفع به الناس من اللطائف أن أحد العلماء وهو الطوفي له كتاب في مختصر وصول الفقه البلبل ثم شرح هذا المختصر في أحد المواطن في هذا الكتاب وقف عند عباره هو صاحب المختصر وهو صاحب الشرحة الآن وقف عند عبارة قال والله نسيت إيش أقصد بهذه العبارة أنا نفسي ما يعارف شرحة هذا مختصر شرح مختصر أطوفي إذا كان نفس صاحب المختصر غمضت عليه بعض المواطن ولا عارف شرحة فكيف من جاء بعده؟ هو كتب المختصر ثم لما جاء يشرحه نسي إيش مراد بهذه الجملة ما هو عارف ماذا كان المعنى اللي في ذهني ومختصر الناس ماذا المعنى شوف لأي درجة للغاس اللي درجة أنه نفس صاحب الكتاب يجهل مراده منها يتعب الناس في, في, في حلها ليش, ليش ما وضحها من الأساس وبيناها بأسلوب واضح طيب يقول معرضا عن التطوير المميل والإجازي المخل الظاهر هي كذا العبارة مو المخلف ما معطاء كل مصنف ما يليق به لا شك أن التوسط مطلوب واصلا أصلا كلمة التطويل والإيجاز أمور نسبية فكتاب في مجلدين قد يكون موجز جدا بالنسبة لموضوعه وكتاب في عشر صفحات قد يكون طويل جدا وعمل حسب الموضوع فكلمة إن هذا طويل أو قصير هذه أمور نسبية تختلف من موضوع إلا موضوع من كتاب لكتاب المقصود أن لا يكون فيه كلام لا فائدة منه ولا حاجة إليه وأن لا ينقص من الكتاب كلاما محتاجا إليه للتوضيح والبيان أن يكون كل ما في الكتاب أصيل لا حشو فيه ولا لغو فيه هذا هو الكلام الجيد الذي ليس فيه لا تطويل ولا لا تطويل ممل ولا إجاز مخل ثم ذكر أن من الناس من ينكر التصنيف حقيقة أسباب التصنيف كثيرة بينها بالذات في عصر الحديث مراعاة أذواق الناس الآن يعني أصبح عند الناس منهج مختلف عن المنهج السابق في طريقة تعاطيهم مع الكتب يعني مثلا الآن هذا الكتاب تلاحظون أنه فيه ضمة علامة الترقيم فاصلة ونقطة وعلامة تعجب وعلامة السفانة هذه ما كانت موجودة سابقا الكتاب مقسم على مقاطع مختلفة هذا أسلوب جديد في ترتيب الكتاب لم يكن موجود عند السابقين بهذه الطريقة في شيء يشبهه لكن ليس بهذه الطريقة فهذا أسلوب جديد في التأليف أسلوب جديد في عرض المؤلف الحرص على التقسيمات هذا مما يعين الناس على الفهم بالذات في العصر الحديث يعني مثلا تأتي هذا الموضوع ينقسم إلى عشرة أقسام واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة تجد في كثير من الكتب السابقة الآن المؤلف يقول والأولى أن يعتني بما يعم نفعه وتكثر حاجته إليه لو كن لو كان المؤلف عصري من المعاصرين كان قال واحد يعتني بما يعم نفعه اثنين وليكنوا اعتناؤه بما لم هذا أيسر في الفهم أسلوبنا نحن اليوم في التعاطي مع الكتب وفي التعاطي مع العلم يختلف عن أسلوب العلماء السابقين فقد يكون من أساليب أو أسباب الداعية للتأليف العلم حسب الذوق العصري وأسلوب التعاطي العصري مع العلم ولا بأس أن يكرر إنسان الجهد إذا كان بهذا الغرض التقريب وتيسير لأنه من باب الشرح والتوضيح طيب مسألة هذه أيضا طويلة لكن لا أريد أن أقف عندها ننتقل للفصل الثاني الفصل الثاني في آداب العالم في درسه ذاك في آداب العالم مطلقا هنا الآن في الدرس ماذا ينبغي العالم أن يكون متأدما به في الدرس فذكر اللفائدة الأولى أو النوع الأول اتفضل الله قال إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث والخبث المقصود أن يتزين بالزينة التي تليق بالعلم وتليق بإجلال العلم وخاصة إذا كان في مجال تعليم كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو العلم الشرع عموما فإنه مما يحسن أن يتزين لهذا المجلس الزينة المطلوبة والصحيحة والتي هي من زينة أهل العلم وذكر هنا عن الإمام مالك الإمام مالك كان حقا مضرب المثل في هذا الباب كان الإمام مالك بالمناسبة يعيش عيشة الأمراء في بيته في ملبسه في مركبه يعني كان يلبس أحسن اللباس وأطيبه بيته كالقصور لا يجلس إلا والعود الهندي يشتعل بين يديه مجلس ملك وأمير وكان عليه مهابة عظيمة جدا تفوق مهابة الأمراء والحكام وكان يفعل ذلك تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا من حق السنة النبوية ومن تعظيم السنة النبوية يعني ما كان يفعله نفسه وإنما كان يفعله تعظيما للعلم الذي يعلمه وتعظيما للسنة التي يبثها سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر هنا شيئا من ذلك المؤلف عليه رحمة الله ثم ذكر أمور ينبغي أن يستحضرها نوايا صالحة ينبغي أن يستحضرها العالم فقال في آخر هذه الفائدة قل وينوي نشر العلم وتعليمه نشر العلم وتعليمه ينبغي أن يكون مقصوده بالدرس نشر العلم والتعليم وأيضا قال والإزدياد من العلم لا أعرف شيئا بعد القراءة والتأمل يفيد العالم مثل التدريس كل من جرب التدريس يعرف هذا الأمر قد يكون أنا قراءة الكتاب مرات وعرفته وفهمته وفهمته وأصبحت علاقة به قوية فإذا درسته ازددت عمقا في فهمه وازددت معرفة واستحضارا بمسائله كم من مسألة آتي من البيت وأنا قد حضرت للدرس أثناء الدرس يفتح الله علي من المعاني ما لم يكن يخطر على بالي عندما كنت أقرأ في البيت كم من مسألة يسألني أحد الطلاب سؤالا فيفتح علي إشكالا وجوابه لم يخطر على بالي في يوم من الأيام فالتدريس من أعظم وسائل زيادة العلم التدريس من أعظم وسائل زيادة العلم والعمق في العلم والفهم والاستحضار وتماما الاستحضار لمسائل العلم إذا أحببت أن تتقن كتاباً فدرسه وعلمه إذا أحببت أنك تتعمق في علم فدرس هذا العلم تجد أنه رسخ في قلبك وتعمقت معلوماته في نفسك قال وإظهار الصواب يكون غرضه من التعليم أيضاً إظهار الصواب هذا مطلوب جدا يا أخواني يكون غرضه نصرة الحق نصرة القول الصواب بغض النظر من قاله من جاء يرتفع الصواب فوق كل أحد كما قلنا سابقا الفائدة الصواب فوق كل أحد وليس هناك عالم مهما جل انفرد بالصواب كله نعم كل العلماء صوابهم أكثر من خطأهم كل العلماء كل من كان عالما يستحق وصف عالم لا يصل هذه المرتبة إلا وصوابه أكثر من خطأ. هذه قاعدة مطردة لكن العلماء كلهم أيضا يخطئون وبعضهم أسعد بالصواب من بعض وبعضهم أكثر خطأ من بعض وأكثرهم علما أقلهم خطأ وليس أكثر أكثرهم علما من لا يخطئ بل هو أقلهم خطأ فالصواب فوق كل شيء فعلى العالم أن يوطن نفسه لنصرة الحق والصواب وميانه ممن من كان قائله أو بغض النظر عن من كان قائله أو الطائفة أو العالم أو الجهة يتعالى عن ذلك كله والرجوع إلى الحق يوطن نفسه على الرجوع للحق قد يأتي العالم وهو متبني لرأيه فيطرح لأحد الطلاب رأي آخر ودليله لا يستكبر عن قبول الحق وعن إعلان الرجوع للصواب أبدا لاسباب كثيرة منها أن الحق كما أقول دائما لطلابي ومن يحظر عندي أقول الحق غلاب لا يمكن أن يغلب الحق أحد إذا كنت أنا على الباطل ثم تبين لي الحق لأبادر وأسير في ركب الحق لا يمكن أبداً مهما أتيت من قوة الحجة وصلاطة اللسان والهيبة والجلالة من الصفات القوية لا يمكن أن أستطيع أن أنصر الباطل على الحق لا يمكن أبدا لا بد أن يتبين أن الحق خلاف قولي فإذا كنت أريد العزة في الدنيا حتى لأبادر لي الاعتراف بالخطأ ونصرة الحق الذي تبين لي بعد أن كان خافيا فينبغي أن يكون هذا أيضا هدف وغرض من أغراض المعلم بتعليمهم من الأهداف الاجتماع على ذكر الله تعالى لا شك أن مجالس العلم مجالس ذكر لله عز وجل ومن جلس في مجلس لتدارس القرآن أو لتدارس السنة أو لتدارس الآداب أو لتدارس الفقه أو التفسير أي علم العلوم الفاضلة هذه كله لا شك هي من ذكر الله عز وجل قال والسلام على إخوانه من المسلمين والدعاء للمسلمين والسلف الصالحين أي في بداية الدرس في آخر الدرس في أثناء الدرس لا ينسى أن يدعو للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأي دعاء يوفقه الله عز وجل له. الثاني ذكر أداب إذا خرج من بيته يبدأ بالدعاء وذكر هنا دعاء ينبغي التنبيه على ما صح منه قال إذا خرج من بيته دعا بالدعاء الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من أن أظل أو أظل أو, أو, أو أظل أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ويجهل علي هنا ينتهي الحديث الصحيح هنا ينتهي الحديث الصحيح وأما الباقي فلم يصح عن النبي عليه الصناة والسلام حديث الصحيح في, في دعاء الخروج هو من أولي دعاء إلى قوله أو يجهل عليه أما الزجار و guestом لأخير لا شك أنه دعاء فاضل لكنه لم يثبت في دعاء خروج عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم. هذا ويرد لكنه لا يصح بسم الله وتوكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله هذا وارد عن النبي عليه الصلاه والسلام لكنه لم يصح الذي صح وهذا اللهم ان يعوذ بك لكن لو بدأ باسم الله فلا شك أنه عمل فاضل لان المؤمن مامور بالبدايه باسم الله في عموم شانه يعني هذا داخل ضمن العمومات البدايه باسم الله بالذات داخل ضمن العمومات حتى أنه ثبت عن عائشه هذا أثر لطيف جدا ويبين لكم عنايه السلف بالبدايه ببسم ببسمله ثبت عن عائشه انها امرت تجاريه لها أن تخيط لها وسادة خدة فخاطت الوسادة بعد أن انتهت منها قالت لها سميت الله قبل أن تخيطيها قالت لا قالت انقضيها وسمي الله وخيطيها من جديد هذا يبين لكم حرص السلف على البداية بكل عمل ببسم الله الرحمن الرحيم حقيقة هذا أدب ينبغي أن يلتزم ف... لكن نتكلم كدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام للخروج الذي ثبت هذا أما أن يعتني إنسان لكل عمل مباح أو عمل فاضل أن يبتدئ فيه بسم الله هذا داخل ضمن عمومات مثل أن النبي عليه كان يحب التيامل عليه الصلاة والسلام في شأنه كله أيضا ينبغي أن يحصل إنسان على التيامل في شأنه كله الوتر في, شأنه في عموم شأنه أيضا كان النبي يحب الوتر في عموم شأنه حتى في الشراب إذا شرب يشرب ثلاثا عليه الصلاة والسلام أيضا هذا ما أمكن أن يلتزم به الإنسان هذا سنة داخل ضمن هذا العموم من فعله عليه الصلاة والسلام طيب قال ويديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس لا شك أن هذا أدب عظيم جدا أن يكون اللسان رطبا بذكر الله عز وجل سواء الى مجلس التدريس إلى أي مجال آخر وبالمناسبة قد يأتي الشيطان للإنسان ويزهد في هذا العمل الصالح يعني انت ممكن وانت ماشي في السوق وانت في وانت تلعب رياضه وانت في اي لحظه من لحظات اجئ على الذكر على لسانك سبحان الله الحمد لله لا الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله اكبر ولا ياتيك الشيطان ويزهدك في هذا العمل الصالح من تلبيس ابليس ان ياتي للانسان ويزهد في العمل الذي حبب له ويسر له و يحببه ويدفعه إلى العمل الذي يشق عليه ويصعب عليه فيأتي له مثلا ويقول له إيش يعني سبحان الله والحمد لله الله. هذه أعمال بسيطة وأن تقولها بلسانك ودون استحضار وأجرها قليل وربما يكون استغفار يحتاج إلى استغفار فيبعده عن هذا العمل الصالح ويحبب إليه مثلا قيام الليل وهو مسكين ما يستطيع قوم الليل يحرس يقوم يوم وينام شهر ما يستطيع يقوم وبالتالي لا هو استمر على العمل الصالح الذي يحبه ويقدر عليه ولا عمل العمل الذي يعجز عنه ويصعب عليه فيترك العملين ويرتح لكن إذا حبب لك عمل فالتزمه إذا سطعت تضيف له عمل آخر فجيد شوفوا بن مسعود ومن فقهاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان قد حبب له قيام الليل لكنه كان يقل من صيام النافلة جدا حتى استغرب أصحابه أنت من فقهاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن عبادهم وفضلائهم لماذا لا تكثر الصيام من النوافق فقال إني رجل حبب لي قيام الليل وإذا صمت ضعفت عن القيام إذا صام ما يستطيع يقوم الليل هو رجل كان ضئيل الجسم عبد الله بن سعود ضئيل الجسم جدا ضعيف في الجسد فإذا صام ضعف عن القيام فكان من فقهه أن يترك الصيام من أجل أن يقوم الليل ولا يكلف نفسه فوق ما يستطيع فيقول أريد أن أجمع بالأمرين هو يعرف إنه يعجز ما يستطيع أن يجمع بالأمرين فعل الإنسان أن يعالج نفسه من هذه الجهة ولا يسمح للشيطان بأن يزهده في عمل الصالح الذي يحبب له لغرض عمل صالح آخر ليس محببا له فيترخ العملين دون أن يسفيد شيئا ننتقل للثالث أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين وقروا أفاضلهم بالعلم والسن والصلاح والشرف يبين بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها وان يحترم وينزل الناس منازلهم الطلاب قد يكونوا مراتب قد يأتيه الطالب الصغير في السن الصغير في المنزلة في العلم ويأطيه الشيخ الكبير في السن الكثير العلم فينبغي أن ينزل الناس منازلهم لا يعامل هذا بما يعامل به هذا وإن كان ينبغي أن يعامل الجميع بحسن الخلق واللطف والتعامل واللين والرفق وما إلى ذلك لكن يخص من زاد شرفه وقدره ومكانته بمزيد من الإكرام والإحترام والتقدير والإجلال ذكر هنا أنه لا يكره القيام لأكابر أهل الإسلام وهذا صحيح لا يكره القيام لذوي الفضل والشرف والمكانة من أهل الإسلام من أهل العلم من ذوي المكانة عموما لا يكره القيام لهم بل يستحب القيام لهم النبي عليه السلام Siri قَلْ قُ corporateُّـــــــسَيِدِكُمْ وقد ألف الإمام النووي عليه رب clicks الله كتاباً في هذا الباب سماه الترخيص بقيامة لذوي الفضل من أ هو كتاب جليل في هذا الأدب أن لا يتعالى على أحد ولو كان صغيرا وفي هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيب البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان تأخذ بيده الجارية من جوار المسلمين إلى أي طريق من طرق المدينة تأخذ بيده وتمشي بالنبي عليه الصلاة والصلاة تحدثه والنبي عليه الصلاة والسلام معها وليقول لها كيف تمسكيني تخيل الإخوان رسول الله بعض الأحيان نحن عندما نقف من هذه المواقف ما نستشعر العظم التي فيها لاسباب. منها أن نقول هذا رسول الله يعني كأنه رسول الله يعني أنه ليس ببشر ليس مح القدوة لا أتذكر أنه مثلي ومثلك وبشر لكنه بشر آتاه الله النبوة والكتاب والحكمة وزكت نفسه عليه الصلاة والسلام زكاها ربه عز وجل رجل في مكانة النبي عليه الصلاة والسلام يحمل في قلبه هم الأمة ويحمل في قلبه هم تأسيس دولة على غير مثال سابق شف كل من يأتي من الملوك والحكام يؤسس دولة على مثال سابق في حكام وملوك أسسوا مثل هو أما النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يؤسس حكومة ودولة ليس لها مثال سابق وهذه الدولة يؤسسها من أجل أن تبقى أسسها باقية وثابتة إلى قيام الساعة يعني يريد أن يجعل هذه الأسس خالدة إلى قيام الساعة يحمل هم الأمة من في زمنه ويحمل همها إلى أن تقوم الساعة بل إلى ما بعد قيام الساعة لما يشفع لها عند ربها عز وجل هذه الهموم كلها في قلب النبي عليه الصلاة والسلام على أقصى ما يكون الهم ومع ذلك يجد في قلبه ساعة تمسك بيده جارية وتحدث يعني بالله جارية وتحدث في شيء تحدثوا في بشكة الشرق الأوسط لا تحدثوا في أنها خ... سيدتها صاحت عليها في القضية الفلانية أنها تبغى... تشتهي أنها تأكل الأمر الفلاني أنها تبغى تلبس اللباس الفلاني ما يتحدث به الجواري والبنات الصغرات في العادة مش بتحدثهم في ايش يتسع صده لذلك عليه الصلاة والسلام ويمشي معه و... ولا يرفض مثل هذا الطلب وهو قائد الأمة إلى قيام الساعة عليه الصلاة والسلام والله ما عرفت البشرية أعظم ولا أجل ولا أكرم من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام طيب الرابع أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله عز وجل هذا حقيقة يعني سنة سلفي فقد ثبت عن أبي نظره بل هو عن أبي سعيد الخدري سواء عن أبي نظرة أو أبي سعيد أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا اجتمعوا قرأوا سورة من القرآن وهذا يبين أن هذا ليس بدعة البداية بالمجالس بقراءة القرآن أنه ليس بدعة بل هو سنة سلفية ثابدة عن سلف هذه الأمة إضوان الله تعالى عليه أن يبتدأ بالقرآن او أن يكون في المجلس شيء من قراءتي القرآن هذا شيء فاضل ومستحب أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله تعالى وبحمده المقصود أن يبتدأ بما تبتدأ به الخطب من البسمله أو الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك ذكر أنهم في الدعاء يبدأ بنفسه ثم بالمسلمين حقيقة هذا ليس ليس واجبا وليس, وليس المكدليل أنه مستحب هي مبنية عند المؤلف على قاعدة أنه لا يؤثر أو لا إثارة في القربات إيش المقصودة؟ هذه مسألة يبحثها العلماء الإثار مستحب في كل شيء يقول العلماء إلا في القربات يعني أن تؤثر الناس على في, على في, أو في أمر من أمور الدنيا هذا مستحب تؤثر بطعام بشراب بلباس بتقدم بتأخر هذا مستحب في الشريعة يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا قالوا إلا في الطاعات في الطاعات فينبغي أن لا تؤثر أحدا على نفسك لكن في الحقيقة هذه المسألة فيها تفصيل الإثار في القربات فيه تفصيل فقد يكون واجبا أن لا تؤثر أحد يعني أن لا تؤثر أحد في القربات قد يكون واجب أن لا تؤثر أحد مثل ماذا؟ يضيب العلماء أمثلة ذكرها العزم عبد السلام قال مثل أنه ليس لديك إلا ثوب لستر العورة وأخوك أيضا مسلم كنتم في جزيرة قذف بكم البحر إلى مكان ما في لباس عندكم وما في لثوب واحد لباس العورة هنا أنت واجب عليك ستر العورة وهو واجب عليه ستر العورة وهي قربة ستر العورة هنا لا تؤثره على نفسك في هذه الحالة إلا إذا كان قضية أكثر من قضية ستر عورة كيف برد أو ما شابه ذلك تتناوبون هذا الأمر لكن لو أنك ما وجدت إلا أن تلبس هو أو أنت فتقدم نفسك لأنك في هذه الحالة قربة ستر عورة قربة تريد أن تصلي تريد أن كذا قربة لله عز وجل قد يكون مستحب عدم الإثار قد يكون مستحب فيما لو كان هذا العمل أصلا مستحب يعني مثل, مثل التقدم للصف الأول الصف الأول هنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لو علموا ما في الصف الأول لا عليه يعني تسابقوا عليه ولو لم يجدوا إلا الإختراع لا اخترعوا من شدة شهد كل واحد على الصف الأول يريد أن يكون هو السابق للصف الأول طبعا أيضا هذا ليس على إطلاقه فمثلا إذا جئت أنت وأبوك وتزاحم كتفك بكتف أبيك على موطن واحد في الصف الأول لا عرفا ولا دينا ولا خلقا يقول لك حدق والدك وعشان تقف في هذا المكان يبقى أن يرضى الوالدين هذه قربها أعظم من قربة التقدم للصف الأول هنا لابد بد أن تقدم والدك للصف الأول فليست على إطلاق يعني يحتاج أن تنظر أيضا في المصالح والمفاسد والقرب ودرجات القرب المتعلقة بذلك فالمقصود أنه ما ذكر المؤلف من تقديم النفس أنا لا أرى هذا في إثار بقرب هو دعاء واحد نفس واحد اللهم اغفر لهم واغفر لي ما في تقديم الآن هي هو دعوة واحدة يعني احتمال إني أموت عندما قلت اغفر لهم ولا أكمل الباقي هذا احتمال ضعيف جدا لا ينبغي أن يراعى في مثل هذه المسألة فأرى أن المسألة هينا ابتدأ بنفسه في الدعاء ثم ثنى بالمسلمين أو ابتدأ بالمسلمين ثم ثنى بنفسه الأمر سهل ولا يدخل في مسألة الإثار في قربات أصلا قال الخامس إذا تعدت الدروس قدم الأشرف في الأشرف إذا كان في عدد دروس يريد أن يدرسها قال يقدم الأشرف في الأشرف قد يكون هذا صحيح تقديم الأشرف في الأشرف وقد يكون الأصح تقديم الأنفع وقد يكون الأصح تقديم الأصعب على الطلاب الطلاب في أول الدروس يكونوا أذهانهم نشيطة وماكلوا ولا تعبوا فأقدم لهم الدرس الذي فيه شيء من الصعوبة شيء من العمق حتى يصل عليهم الفهم وأخر الدرس الليسير السهل الذي ربما كانوا أصلا يسلطفونه مثلا قراءة الشعر قراءة الأداب الأمور السهلة اللطيفة التي يحبونها أجعلها في آخر الدرس من أجل أنها قد تنشطهم عند كسلهم وأجعل الأمور التي تحتاج إلى فهم وإدراك وعمق في البداية فالمقصود هذا يقدرها المدرس المصالح وال... يعني والأصعب والأيسر والأشرف والأنفع هذا يقدر المعلم وله اعتبارات عديدة في من يدرس وفي من يعلم يذكر هنا قضية مهمة قال ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر جواب عنها هذا واضح أود أن ينتهي طيب السادس ذكر حديث أنبه فقط إلى شدة ضعف إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع هذا حديث شديد الضعف جدا ذكر من آداب التعليم أن لا يسد الكلام سردا ونحن في هذا الدرس نضطر مرات لسرد الكلام سردا للتعجيل لكن إذا لو استطعنا أن لا نسد الكلام سردا لكان هذا أولى وهذا كان من ادب النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث عائشه في الصحيحين كان النبي الله وسلم او تقول لم النبي يسرد كسردكم لم يكن يسرد الحديث كسردكم وفي الترمذي ولكنه يتكلم بكلام فصل يحفظه من جلس وفي حديث البخاري من حديث انس كان اذا تكلم اعاده ثلاثا حتى يفهم عنه كان اذا تكلم النبي عليه تعاد الكلام ثلاث مرات حتى يفهم عنه المقصود انه مع طلابه بالطريقة التي يرى أنها تبلغهم العلم وتوضح لهم العلم وتيسر لهم العلم ولا يعتني فقط بقدر الملقى دون العناية بقدر الاستيعاب والفهم عند السامعين السابع أن يصون مجلسه عن اللغط أي اختلاط الأصوات والكلام فإن الغلط تحت اللغط وعن رفع الأصوات والاختلاف واختلاف جهات البحث أي لا يشتتهم يتكلم مرة في مسألة في الأصول ثم في مسألة في العقيدة ثم في مسألة في التوحيد وثم مسألة في الحديث ثم مسألة في التفسير ثم يعود للنحو مجديد لا يجعل كل درس له موضوع معين وهدف معين حتى يستطيع يستطيعوا الاستيعاب الصحيح ذكر عدة أداب أتركها للأسئلة الثامن أن يزر من تعدى في بحثه يعني هذا أدبه مع الطلاب إذا في واحد من الطلاب أساء الأدب وهذا يحصل بعض الأحيان مثلا أحد الطلاب يذكر كلام في يقوم زميله يضحك أو يبتسم أو يعني يتصرف تصرف فيه سخرية بكلام زميله ينبغي عن المعلم أن يزجر هذا الذي سخر وأن لا, يط... لا يجهز له أن يسخر بالتلميذ الآخر والطالب الآخر ولينتبه يعني ربما كان الطالب الذي يتكلم يعترض على الشيخ يعترض على كلام الشيخ فإذا سخر به شخص من الطلاب ربما فرح الشيخ بأنه يعني ينتصر له الطالب الآخر ينتصر للشيخ لا ينبغي أن يؤدب حتى في هذه اللحظة يقول له عيب أن تسخر بأخيك ولا يحق لك أن تسخر بأخيك الطالب ولو كان المتكلم يعترض على الشيخ ثم يلتفت للطالب ويعلمه بلطف وإحسان إن كان أسال أدب في اعتراضه فيبين له حصن الأدب في الاعتراض بكل أدب واحترام وتقدير دون أن يسمح بالسخرية والسهزاء في مجلسه ما أسوأ مجلس العلم؟ إذا سمح فيه بالسخرة والاستهزاء لا من العالم والشيخ ولا من الطلاب والتلاميذ آداب كثيرة ذكرها ذكر قضية النوم وأن من نام يعني يجعل هناك من ينبه ويوقظ حقيقة يعني النوم قد يحصل كما يقول العامة النوم سلطان يعني ما هو بيد الإنسان قد يكون ما نام النهار وكذا فقصبا عنه ينام فالنوم إما أنه يعني بالفعل ينبهه أو يحاول أن ينبهه وليس شرط يقول فلان يستيقظ مثلا يسأله سؤال يجعله يستيقظ ويستعد للإجابة يطلب منه أن يرتاح كلنا يعني أنا أحد الذي أدرس في الجامعة أجد بعض الطلاب أوقضه بكل الوسائل فإذا به ينام فقل له خلاص لا يكلف الله نفسه وروح لبيتة كنام انتهت القضية يعني يا مهو الغرض الجلوس الآن أنا أريدك تستفيد ما عندك قدرة على الاستفادة اذهب إلى بيتك وإلى محلك ونام وارتاح انتهينا بقاءك في قاعة الدرس وأنت نائم لا فائدة منها تذهب وتنام وترتاح هذا أفضل لك والمسألة تنتهي بكل ثق إنه إذا كان هذا الإنسان فيه فطرة سوية سيخجل مرة أخرى ولن يعيد مثل هذا التصرف وإذا ما في فطرة سوية هو الله لا ينفعك لا تعليمك ولا جدك خلي هذا يذهب ولا إن شاء الله كل مرة يذهب إلى بيته يغيب هذا يعني لسنا فيه لا نطلب منه حاجة أو لا نرجو منه خيراً فأحرص أن يكون بلطف تنبيه على الحضور أيضاً حقيقة على المدرس ان يكون قادر على إيقاظ الطلاب بوسائل عديدة مثل طريقة المناقشة أن يطرح المسألة للنقاش ما هو رأيك يا فلان ما هو رأيك يا فلان من يؤيد الرأي الفلان يتكلم من يؤيد الرأي الفلان يتكلم هذه الطريقة تجعل الأذهان متقدة تجعل الجميع يشارك في طرح الموضوع الجميع يشعر أنه يشارك يحقق ذاته أما مجرد التلقين أنه يجلس ويتكلم والجميع يسكتون ويسمعون هذا داعي للنوم فمن ينام مع مثل هذا الإلقاء أنا أعذره أعتبر معذور يعني إذا منكم أحد الآن معذور عندي ترى فالمقصود أن, أن أسلوب الأسئلة والطرخ وسماع الإجابة هذا من أحسن وسائل التي تعين على عدم النوم حقيقة وهي من أحسن وسائل لإثارة الذهن وتعميق المعلومة أيضا أما وسية التلقين هذه الملة التي دائما نمارسها حقيقة قد نجبر عليها بسبب وقت معين ودورة معينة وأننا مضطرون لإنهاء المقرر قد نجبر عليها في جامعة لكن الوسيلة الصحيحة والتي ينبغي أن نحرص عليها لا بقدر المقرر وبغيره هي وسيلة إثارة الأذهان وإثارة المعلومات جاءنا الأخ عشان نبهنا على انتهاء الوقت طيب الفصل الآتي الفصل الآتي نأخذ منها الأربعة نوعا يعني من صفحة 555 إلى نهاية هذا الفصل نعم ما عليه أمره هي إن شاء الله الآن إلى 567 نعم عندنا الأسئلة لو ما في أسئلة كان معلش يعني في حتى أسئلة من أمس أبدأ بها ان شاء الله ثم نرى ما عندكم هذه أسئلة عن أحاديث تقول من قراءة ياسين في صدره النهار قضية حوائجه ياسين لما قرأت لهم ورد في ياسين عدد من الأحاديث وفي بعض خلاف في صحتها خلاف إلا أن الراجح عندي أنه لم يصح في سورة ياسين ولا حديث صحيح كل الأحاديث الوالدة في سورة ياسين لا يصح منها حديث هذا الراجح عندي وفيها خلاف مجرد فيها خلاف من أهل العلم من يصحح بعضها ومنهم من يحسن بعضها لكن كل حديث الوالدة في سورة ياسين على الراجح عندي أنها لا تصح وبالمناسبة ياسين ليس اسماء من اسماء النبي عليه الصلاة والسلام هو حروف مقطعه مثل طه مثل الف لام م مثل كافه يا مثل كل الحروف المقطعه الموجوده في بدايات السور اخشنو في بعضكم اسمه ياسين الامام مالك كره التسميه بياسين الامام مالك كره التسميه بياسين لان حروف مقطعة ليس لها معنى وطه كذلك ياسين وطه حروف مقطعه ليس لها معنى ولذلك كره الامام مالك التسميه بها بالمناسبة رجدي أبو غالدتي اسمه ياسين ما بين التسمية عدوى شخصية أو شيء لكن هذا هو العلم هل قراءة سورة الواقعة كل ليلة تمح الفقر في ذلك حديث شديد الضعف لا يصح هل كتاب الرياضة الصالحين الذي ألفه الإمام النووي رحم الله في أحاديث غير صحيحة نعم في أحاديث قليلة ليست صحيحة لكن غالب هو أحاديث هل قراءة سورة الدخان كل ليلة أصبح يستغفر له 70 ألف ملك لا يصح في سورة الدخان ولا حديث صحيح في فضلها؟ لا شك أنها سورة فاضلة هي من القرآن كياسين لكن ثبت في فضلها فضيلة خاصة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة فيها شيء خاص هل من قراءة سورة التكاثر أيضا لم يثبت في سورة التكاثر شيء؟ هل سورة الضحى من السنن؟ نعم وذكرنا هذا بالأمس من أحيى سنتي عند فساد أمتي فله أجغو شهيد وفي روايه اخرى اجر 100 شهيد لم يثبت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام هناك حديث من احيا سنة من سنني من احيا سنه من سنة من, من سنن قد اميتت كان معي يوم القيامه هذا الحديث حسن الامام الترمذي والراجح أنه لا يصح كما بين ذلك جماعه من اهل العلم سوى الترمذي لم يثبت في احياء السنة حديث ثابت عن النبي لا شك انها عمل فاضل ولا شك في هذا لكن ثبت فيها حديث بالنص لا يثبت بخصوصي حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام هذه هي الاسئله التي جاءتني بالامس اجبت عنها واسمع الان ماذا لديكم من اسئله تفضل يا شيخ الاوجه الجديده ودنا ناخذها نعم نعم نعم نعم. خمسمية سبعة واربعين. طيب حقيقة طبعا لا شك أن تدبر كلام الله عز وجل وفهمه هو أشرف العلوم والسنة النبوية كلها إنما جاءت لتفسير القرآن الكريم وبيانه كما ذكرنا سابقا وكما بيّن الله عز وجل أن أحد أهم أهداف الرسالة والنبوة هي البيان وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ونزل إليهم فما يتعلق بتدبر القرآن هذا أشرف العلوم كلها لا شك في هذا لكنه في الحقيقة من تدبر القرآن ومن أجل علوم القرآن علم التوحيد القرآن جاء بتقنير التوحيد والعقيدة الصحيحة فسيكون هذا من أجل علوم القرآن ومن أجل قواعد القرآن وكلنا نعرف أنه لا قوام للدين كله إلا بتمام العقيدة وحسن التوحيد والتوجه لله عز وجل فلابد أن يكون هذا من علوم القرآن التي تخص بمزيد عناية وتقديم ولا يعني ذلك أن يكون الإنسان إمام من أئمة العقيدة لكن المهم أن يصحح عقيدته يعني أن تكون عقيدته صحيحة أن يكون تصور عن الله عز وجل صحيحا ما يكون عنده تصور خاطئ عن الله عز وجل في توحيده في ألوهيته في ربيته في أسمائه وصفاته ثم ما بعد ذلك يبقى أنه عليها أن يحصل الفروضة العينية من هذه العلوم يعني مثلا علم الفقه أنا أحتاج أن يعرف كيف أصلي كيف أتطهر لكن ليس كل إنسان محتاج أن يعرف أحكام القضاء والبينات والشهادات هذه يحتاجها القاضي ففي العلوم التي العينية الفروض العينية هذه لابد أن يحصلها الإنسان من كل علم من هذه العلوم ويختلف هذه من شخص لشخص يعني مثلا شخص طرأت في قلبه شبهة تجاه السنة النبوية يصبح واجب عليها أن يتعلم ما يزيح هذه الشبهة شخص لم تنتقد عنده هذه الشبهة لكن قدحت عنده شبهة متعلقة بالتوحيد يصبح واجب عليها أن يبحث عن جواب وشفاء هذه الشبهة فهذا يختلف من شخص شخص. يبقى بقية العلوم كما ذكرت سابقاً ينظر إليها من ناحية الشرف، من ناحية الفضيلة، من ناحية النفع، من ناحية ميول كل شخص. هذه أيضاً لها لها دور طرف الاختيار. في شخص أوتي القدرة على الفهم والاستنباط. هذا سيكون له أنفع العلوم التي تحتاج إلى قدر كبير من الفهم والاستنباط. شخص آخر أوتي القدرة على الحفظ وقوة الحفظ. هذا سيكون له العلم الذي يحتاج إلى حفظ أكثر وقوة في الحفظ سيكون له أنفع يعني مثلا علم القراءات قراءات هذا علم 90% منه حفظ لا تستطيع تجعل علم القراءات مثل علم الفقه علم الفقه يحتاج إلى قدر من الحفظ لكن يحتاج إلى قدر من الفهم والتعمق في الفهم أكثر من الحفظ والناس ما واحد في شخص مطبوع على للحفظ في شخص ليس مطبوع للحفظ لكنه مطبوع للفهم فإن جبرت المطبوعة لحفظ على الفهم لم يبدع ولم ينجح والعكس أيضا صحيح فأيضم رعاة المواهب في تقديم العلوم مطلوب بعد تحصيل العلوم العينية من العلوم طيب الوجوه الجديدة أنا أحرص عليها أكثر تفضل أنت من وجوه الجديدة نعم نعم أحسنت حديث من سنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة هذا نص خاص في إحياء سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو كذلك نعم طيب أنت يعني هذا يعني اختيار المؤلف يختار المؤلف أن الإنسان يصلي صلاة الاستخارة قبل بدايته بالدرس وأتصور أنه لا يقصد قبل كل درس لكن مثلا قبل أن أبتدأ بشرح كتاب أن أصلي صلاة الاستخارة إن كان لي خير فيه صلاة الاستخارة معروفة أن أصلي ركعتين ثم ندعو بدعاء الاستخارة المشهور نعم فضل نعم لها وجه لها يعني هذا معنى صحيح وهذا معنى صحيح هذه التي يعبر عنها الناس انه يقولون كل واحد ينظر الى الناس بعين طبعه فهذه لها وجه نعم والمعنى الاخر اللي ذكرته ايضا وجه صحيح معليش اريد ان اقدم الذين اول مره يسالون تفضل اقدمه ولا فهم باقي وقت للاخرين اعطيته نعم لمساله الغضب نعم هذا يختلف باختلاف الأحوال يعني إذا كان يحتاج ردع صاحب المنكر يحتاج انك تخبر الجهات الأمنية حتى تقوم بردعه خاصة إذا كان وجاهر بالمعصية طبعا هذا لا بس أن تبلغ الجهات المسؤولة لقيام بذلك إذا كان لا والله هذه المعصية هو متستر بها متخفي بها لا يصح أنك تفضحه وتذهب إلى أصحاب الحكومة والدولة وتبلغها بل ينبغي أن تنصحه سرا بينك وبينه ولا تفضح ولا تسعى لفضحي وإعلان هذه المعصية خاصة لكات معصية في ذاتي لا تؤذي الناس يعني شخص مثلا في بيتي يشرب الخمر لكنه ما آذى الناس ما خرج آذى الخلق بشرب الخمر هذا لا يصح ليس من الإسلام وليس من الحكمة أن تفضحه بين الناس وتسعى لتبليغ الجهات الأمنية فيه بل تنصحه وتبين له وتحرص على بيان الأصل لأن هذا كبير من كبائر وكذا وما إلى ذلك لكن لو كان مثلا يجمع في بيته أصحاب الخنى ويجعل بيته مخور للفعل الفاحشة هذا لأصار فساده متعدي عندها لابد من تبليغ الجهة الأمنية ليمنع الناس من إفساده يختلف يعني حسب الأمر الذي ينكر ويغضب من أجله لله عز وجل تفضل أن تلاك وثم الذي يكيه السلام عليكم كيف بعد الخروج خاصه فقط ما سمعتها ايش هي يا ليت العجائز يا دين العجائز سيدينا العجائز يقصدون الفطره يقصدون الفطره الفطره السويه يعني كبار السن الذين لم يخالطوا الشبهه ولا الشهوات يعني هذا الجيل كان كلنا شباب ما شاء الله تبارك الله لكن اتكلم عن جيل ابائنا الذين لم يعني يعاشروا الفتن والشهوات والكذا كانوا بالفعل على الفطره بالفعل على الفطره ما عندهم يعني كثير من الأدواء والامراض امراض الشهوات وامراض الشبهات التي طرأت على المعاصرين فهؤلاء عندهم ايمان عميق وقوي وخالي من الشبهات والشوائب صفاء عجيب كان لديهم صفاء عجيب هذا هو المقصود بدين العجاز الدين الفطري البعيد عن الشوائب وعن الشبه والشكوك طيب الاخير ثم ننتقل للوجوه القديمه أما نسبة الحديث الضعيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبالاتفاق لا يجوز أن ينسى الحديث الضعيف حتى كان خفيف الضعف إلى النبي عليه الصلاة والسلام جزما هذا بالاتفاق لا خلاف بين المحدثين والفقاوة لا أحدهم أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف فذا لا يجوز إن رويت الحديث الضعيف فتقول روية قيلة منبها على ضعفه حتى في فضائر الأعمال في خلاف العمل بالحديث, بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال خاصة بشرط أن يكون خفيف الضعف في إجماع على عدم جواز العمل بالحديث الضعيف إذا كان شديد الضعف الخلاف في الحديث خفيف الضعف هل يجوز أن يعمل به فضائل الأعمال أولا الراجح عندي أنه لا يجوز أن يعمل به الحديث الضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها إلا على وجه العظة والاعتبار لا يؤسس الحديث الضعيف حكما لاستحباب لا ولا كراها ولا غيرها لأن سنباط الحكم من الحديث الحكام لا تستنبط إلا من أدلة ثابتة من القرآن ومن ثابت السنة والحديث الضعيف ليس من ثابت السنة وبالتالي لا يجب أن يستنبط من حكم الشرعي الذي لا يستنبط إلا من أحكام الثابتة هذا باختصار شديد جدا الإجابة والله هي مسألة طويلة جدا طيب فيها ما عليش نبدأ عندك أنت شيخ يقول في ال... بالنسبة للإيثار في القرب قد يتقدم النسان لقربة معينة ولا يؤثر غيره عليها لكن يعرف أنه سيقع في قلب أخيه المسلم شيء من الكراهية والبغض والتأثر من مثل هذا التصرف عندها نقول كما ذكرت سابقا ترى على المصالح المفاسدة أنت الآن لو قربته قدمته لهذه القربة أنت في الحقيقة ما قدمته لأنك أنت زهت بهذه القربة ولكن تريد قربة أخرى ويصفاء القلب بينك وبين أخيك وهذه قربة إذن هذا تحقيق قرب إلى الله عز وجل صفاء القلوب بين المسلمين هذه عبادة فإذا بي... وجدت هذه العبادة أرجح من العبادة التي اثرته عليها فيكون هذا هو الأفضل وأما إذا كانت العبادة التي آثرت عليها أكثر أجرا وأعظم ثوابا فينبغي أن لا تقدمه عليها حتى لو كان هذا يجعله يعني يتأثر في قلبه ويدل على ذلك اثر عمر الخطاب لما جاء بنصف ماله فوجدت أن أبا بكر قد جاء بكل ماله تصدق به فأعرب وقتها أنه كان يتمنى أن يسبق أبا بكر لكنه ما استطاع أنه, إنه يفعل هذا الأمر يعني كان يتمنى أنه يكون هو السابق لهذا الأمر لكنه ما استطاع طيب في سؤال الفضل يعني السؤال عن استبدال الكتاب المطبوع بوسائل العلم الحديثة كالإنترنت والبرامج الحاسوبية حقيقة أنها من وسائل التعلم الإنترنت والبرامج الحاسوبية من وسائل التعلم لا نستطيع تجاهلها لكن هل يمكن أن تغلب الكتاب وأن يصبح الكتاب مكانه على الأرفف ويعشش عليها العنكبوت ويملأه الغبار هذا خلل إذا وصلت الأمتنا لهذا الأمر فلا شك أنه هذا خلال انظر للأمم الأمم التي سبقتنا في هذه الأجهزة الحديثة وفي هذه التقنية الحديثة الإنترنت والحاسوب عموما الأمم الغربية مثلا أو الشرقية أو غيرها الأمم المتقدمة هل سقطت قيمة الكتاب عندهم؟ بل ما زال الكتاب يطبع منه ملايين النسخ وعدد ما ينشر ويطبع ويشترا في الغرب من الكتب أضعاف مضاعفة عما يطبع وينشر لدينا نحن هنا الآن. مع أنهم أكثر وأكثر تقنية وأكثر إحسان استخدام لهذه التقنية الحديثة فهذا يبين لكم أن الكتاب سيبقى وهو حتى اليوم هو الوسيلة الأفضل والأبقى للتعلم لا يعني ذلك الإعراض عن بقية الوسائل نستفيد منها ونستثمرها لكن لا تطغى على الكتاب لأنه يبقى الكتاب في ثباته ورسوخه وأنه طريقة التعامل معه طريقة مختلفة تماما في كل وقت وأنا ماشي وأنا ذاهب وأنا آتي ما يحتاج أن أجلس على مكتب يعني وسائل العلم وهناك وسائل أخرى حتى الأشياء تركسيت الآن الدروس التي تسجل هذه كلها دروس ووسائل حديثة ينتفع بها لكن لا تلغي مكانة الكتاب آخر سؤال عشان الإخوان لا يزعلون آخر سؤال ما عليش طيب أنت دائما أنت لا يستطيع طيب أن يزاك بخير تمام في حال السحر يعني يعمل له اعمال ولا عن السحر هل له طريقه علاج معينه نعم السحر من احسن طرق علاجه أن يعرف الشيء الذي عمل فيها السحر ان كان عقد او ما شابه ذلك فتحل وان كان كتابه توسل هذه من أحسن طرق الوقاية من السحر فإذا لم يعرف الأوراد والأذكار قراءة القرآن الأذكار التي وردت أنها شفاء من مسي الشيطان ومن السحر هذه وسائل العلاج من السحر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم